ده هون کن عطر یا دیایم اتخینا ناس اسمك مضبوط تعمل بابا انت هنا اخرط طلقه ضربه حيه زميلي من السوق روحي اي لا صعب في ناس كتير اللي يخونوا وكل ما لونه رغم صحاب كانوا شفركة من احلى مركة دنيا ظل مومك عش بركة بنتحك واتحك دي حركة عشان نهرب من الأحسان قلقا <تصفيق> تبقى النصين قلبينا شايلينو <تصفيق> أيك اسمي بيجا قتلينو اللي سرها نطلع عينو أي عريك هنا يتهال قالوا علينا كلام كتير كل الناس مننا بتغير بس يا صاحبي ربار كبير في أي شيء كما بينسنش احنا عشان سال يد زمن ما بينسا حبش إلا الأصل وأي خاين نتلعويل إحنا لازم نعمل له طناش تعبت ناس من الجر ده مش مفتوح يا دنيا قري على فين غير روح السكه مش باينه لها مين في شمال حار في حالي واي هل سياره شغاله فلوبنا شايلين همك بالصدق يا بينا ما ننسى صابيرك ولا قلبي من عمري ما هبعد عنك وقلبي مش كره اوعى تعزني لا شيله عشان اشيلك هيا شوية اول مولا لك اشتبه لسه بيطلعه مسكين سجدين بيقطعه عال امه بيقف ويوزعه وشغالين بيبي فاكرين الحلوه هيبقى اول ما بيدخلوا في السبقه دول بيشوفوا عذب ومشاقه يستبحوا بداخلت الشويش صحبه صحبه مقدره مش مش بس كله حاضر اللي جاي على السكة اهلا مستعير بالضرور الصحبت ابن جروحها على ارضيه احزان وانا الروح بيطلع روحة عن وفي هم باسيوه لما لقون ان انا في الشدة ده ما شوفتش راجل فيو <تصفيق> لهي الخيانة في البشر واي سر بامتشر وكل وجه يتحشر يسمع كلم ويقصار اللي انتم بحشا ونميمة صحب بالسركة ولا ايمان ناس دي بعمل ترشيبه في القلة تملي اكبر اتركي لورد المجال مسيلي على كل الابطال شرق وغربي من وشمال ناكرة القناصين المهرجة نازلت لاف وع الملأ والكل او شاف احنا الجديد والاختلاف بنمس على كل السمعين بنمس على كل السمعين <تصفيق> كل شمس وليها غروب كل لصنعه وده المطلوب احمل سيلو ده شبح تكون يفضل اسمه هو القول يا اخويا فكرة كل دقيقة من غيرك انت الدنيا خنيقة اخدع اخي احمد خليفة بقول يا رب تفك الدقيقة بارد اخلاوي وخسني بهينه والليزة واللي ياخد على عينه بسحن كرامي ده المساعدين الرجل مصطفى عديره راجل كدعوة ممش في القلة فنان مش الرب